من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهر عليكم أحد فأتموا إليه معهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا فَلَقَالَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُرُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَكُذُوهمْ وَحَصُرُهمْ وَقُعُدُلَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَوَوَّأَ قَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوَ الزَّكَاةَ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعندا رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسكين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 قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تقشون كسادها ومساكن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 تَقَذُّ أَحَبَّ رَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ النَّمَرِيَّ مَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مباحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وياخذ الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 نزل الله سكينته عليه وأيديه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.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 لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا ولا أوضاع خلالكم يبغونكم الفتن تفيكم سمعن له والله عليم بالظالمين لقد بتغو الفتن من قبل وقلبو لك الأم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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لَوَالَّذِي إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ في الْصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْقُوْ مِنْهَا رَضُوْ وَإِلَّا مِعْقُوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 نحف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبركم بخلاقهم وقرتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ النَّارُ جَنَّمَا أَشَدُّ حَرًّا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 ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بما كُنتم تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ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 السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمحروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 في ساعة العسرة من بعد ما كاد يذيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا قتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسٌ إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَن أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم